من أدل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفساً بغير نفس أنهما قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مَا أَحْيَانَهَا سَجَّيْنَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مُسْلُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أولم فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نظير لَمُؤْمِنَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لو أن لهم في الأرض دمع ومثله معه ليَفْتَدُوا ليَفْتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبِلَ منهم ما تُقبِلَ منهم ولهُم عذابٌ أليم.